بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا زوج أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمانهم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عاذكر ربه معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أو فسق ولاهم من لا يصحبون بل متعنا أولئك وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأت الأرض نقصها من أطرافها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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَاجْعَلْهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ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 وَذَٰوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي حَاضِرٍ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 إذ ذهب مغاضباً فظن أَنِ اذْهَبْ مُغَاذِباً فَظَلْنَا أَلَّنَّ قُدِّرَ عَلَيْهِ فَلَا دَافِعِ الظُّلُمَاتِ أن لا إله أَلَّا إِلَّا هَـٰهُ إِلَّا أَتَسْبَحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنْ لِكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 أمة قم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعن أمرهم بينهم كلٌ إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجع حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد بياسلو وقد ترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن